سبحانه لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي دعى في الاولين رسولا منهم يسلو عليهم يسلو عليهم اياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا وان كانوا قدر لكن ظلام مضيء وآخر من مغلق ما يلحق به وهو العزيز الحكيم ذلك فطل الله يؤذيه من يشاء والله ذو الفطل العظيم مثل الذي يحرم ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أكسارا يؤثر القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن دعتم أن لكم انتم حن لكم اولياء لله من دعو الناس فتمنوا موت فتمنوا الموتهم كنتم صادقين ولا يتمنوا له اجدا لما قد تمت اوزينه والله عادل لنا بالرادين لا كنا قد قولنا لمن نقولا كيف يظنون الى عالم الغيب والشراقه دون السكوت فينبههم بنا قول تنبوه يا ايها الذين امنوا اذا ادى لكم اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَأَلْيَ إِلَى إِبْرِ اللَّهِ وَذَكْرِهِ فَإِنَّ طَيْرًا لَكُمْ فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَتَرَدَّوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى مَا يَشَاءُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا كُلُّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ من الله وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْخَاطِمِينَ